بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا بفضل الله ومنه الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم أن يقرأ واحدة قارئة. أما رأوا الحديث فقد تقدمت ترجمته في الحديث الرابع وهذا الحديث حده ابن مهدي رحمه الله تعالى من ضمن الأحاديث الأربعة التي تدور عليها باقي الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أما معنى لا يحل أي لا يباح ولا يجوز لا يباح ولا يجوز دم مريم مسلم يعني سفك دمه أو إراقة دمه لا يحل ولا يباح ولا يجوز لأحد أن يريق دم مسلم أو يسفك دمه أو يقتله هذا معنى هذه الجملة تلاحظون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لم يخل لا تسقق. ما الفرق؟ هنا أتت الصيغة صيغة النفي. وأما لا تسقق فهي صيغة النهي. فمرت معنا هذه الصيغة. ما الفرق بينهما؟ العلماء يقولون أن النفي فيه نهي وزيادة. أن النفي فيه نهي وزيادة. يعني أنه يدل على معنى النهي أيضا إذ لا يحل دم مريم مسلم معناها لا تقتله لا تبح دمه لا تفعل ذلك به طب وما هي الزيادة التي تكون في صيغة النفي عن صيغة النهي يقولون كأن هذا الأمر أصبح مستقرا في الشريعة ولذلك أتى بصيغة النفي للنهي يعني هذا أصبح أمر معلوم أنه لا يحل ولا يجوز لك أن تفعل ذلك ولا يباح لك فنقول كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل بحيث أن الناهي عنه قد تقرر وإنما ينفى وجوده في الشريعة أصلا إذن لا يحل أي لا تجد هذه المسألة حلالا في الشريعة أبدا فهي أمر مستقر وأمر ثابت وهذا في استعمال النفي بدلا من النهي مكرر قاعدة أن النفي فيه نهي وزيادة إذا قلت لك لا تأم لا يحل لك أن تفعل ذلك معناه أنني قد نهيتك عنه وأن هذا الأمر أمر مستقر ثابت لا يتبدل ولا يتغير يقول لا يحل دم امرئ مسلم قلنا معنا دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم اي لا يحل اغراقته او سفك دم امرئ مسلم وهنا قدرنا مضافا محذوفا قدرنا مضافا محذوفا لماذا يعني قلنا لا يحل سفك لا يحل اراقه دم امرئ مسلم لماذا قدرت المضاف لأن القاعدة تقول أن الأحكام الشرعية تقع على أفعال المكلفين لا على الذوات. الأحكام الشرعية تقع على فعل المكلف لا على ذات الشيء وضحت؟ يعني الحكم الشرعي ما هو تعلقه حول الله؟ يتعلق في فعل المكلف يتعلق بفعل المكلف ولذلك نحن نحكم على فعل المكلف نقول هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مكروه هذا مستحب إنما ذاته لا يحكم عليها إذن لا يحل دم امرئ مسلم ما الذي لا يحل في الدم هو فعل المكلف اللي هو الإراقة أو السفق هذا هو الذي لا يحل وضعت طيب أضرب مثال إذا قلت لك لا يحل لك هذا اللحم أنت قدمك قطعة من اللحم أنا أبطرد أنها قطعة لحم يزير فقلت لك لا يحل لك هذا اللحم ما معنى لا يحل لك هذا اللحم ما ها؟ الأكس صحيح يبقى كلمة لا يحل هي يحرم يعني لا يجوز لا يباح معناها أن فعلك هو الذي لا يحل ولا يباح ما هو الفعل هو الأكل فإذا الأحكام والشرائع تقع على الأفعال فعل المكلفين ولا تقع على ذواتهم على الأشياء يعني صحيح يعني مثلا نقول هذا الميكروفون حلال ولا حرام ولا يُوَل مستحب ولا مَطْرُوب فعله كأنت الذي يحدد فإذا كان في درس لتعليم واجب صار استعماله واجبا ونقول استعماله ليس هو صحيح؟ إذا كان في لا قدر الله في له وكذا نقول أنه يحرم وهكذا قص على ذلك واضحة فإذا قدرنا مضافا لأن الأحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف لا تتعلق بالزواج لذلك يعرفوا الحكم الشرعي والحكم التكليفي يقولون هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بها لبل خطاب الشرعي متعلق بيه يعني يقول حلال وحرام وواجب ومستحب ومندوب ده متعلق بيه بفعل المكلف بفعل المكلف نعم بفعل الم... المكلفين على وجه الاختباء أو الوضع أو التخير، وقد يقال كما قال يوني في الورقات من حيث أنهم مكلفون به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به طيب يبقى لا يحل دم امرئي مسلم لا يحل سفك دمه ولا إراقة دمه نقول أن في هذا اللفظ النبوي عمومان. أما العموم الأول فهو عموم نهي عن إراقة الدم بأي أسلوب من أساليب القدر أمن لا يحل إراقة دم مدين مسلم إما بأي أسلوب يكون حرام عليك أن طريق الدم به يعني سيضرب بمسدس يجوز طب لو كان بسيف طب لو كان بحجر أي وسيلة من هذه طالما الناس تؤدي إلى هذا المحرم صارت هي أيضا محرمة طيب ما هي مقدار الدم ما مقدار الدم الذي يحرم على الإنسان أن يسفكه من أكيد ما مقداره كل الدم يعني سواء كان قليلا أو كثيرا يعني هنا عموم العموم الأول ناهي عن إراقة الدم بأي أسلوب من أساليب تلقت وعموم في النهي عن إراقة كل دم سواء كان قليلا أو كثيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم فقال لا يحل دم, دم امرئ امرئ وهو الشخص الذكر وقد يقال له مرء كما في قول تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه ومؤنثه مؤنث امرأة امرأة ومرأة ومرة اللي يحولين مرة صحيح؟ قلت فلانة مرث فلان يعني هي امرأة فلان فهذه أيضا ثلاثة في اللغة. وهنا نقول أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم هل نستشهد بهذا الحديث على أن دم النساء حلال أنه لم يقل لا يحل دم امرأة مسلمة قال لا يحل دم امرئ مسلم نقول لا إنما ذكر امرئ بصيغة الذكر للتغليب للتغليب هذه القاعدة يقولون أنه إذا اجتمع الذكور والأن والإناث غلبت صيغة الذكور عليها هذا يسميه تغليب كما يقولون في الشمس والقمر يسمونه إيه؟ القمران والقمران هذى القمران ما لش الشمس لأن القمر مذكر والشمس والنثى فغلبوا التذكير على التأنيث والمرأة تدخل أيضاً في هذا الحديث ويدخل أيضاً الكنسى الذي لا يعرف أهل ذكر أم أنسى يدخلان في معنى وحكم هذا الحديث أيضاً فإن السياق القرآني والعربي يؤكدان ذلك يعني قد يذكر في السياق القرآني أو في اللغة الشيء والمراد به هو وضده زيه كذا كما في قول تعالى سرابيلة فيكم الحر أي والبرد أيضا واضحة يقول لا يحل دم امرئ مسلم أما المسلم مر معنا تعريف الإسلام ومتى يصير المرء مسلما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث والمقصود إلا بإحدى ثلاث اتصال وسبق معنا أن دم المسلم معصوم صحيح؟ وأن عرضه معصوم وأن ماله معصوم وأن هذه العصمة تثبت له بالشهادتين إذا نطق بالشهادتين ثبتت له العصمة يبقى تثبت العصمة ابتداء بالشهادتين كما مر معنا والاستمرار العصمة لابد بد أن ينتفي عنه بعض الأشياء التي قد تهتك هذه العصمة من هذه الأشياء ما أتى به هذا الحديث أن كما سنرى أن هذه فلاسة حالات ذكرت في هذا الحديث تهتك عصمة المسلم فيستباح به دوم قال إلا بإعداء ثلاث ما هي هذه الثلاث قال أولاً الثيب الزاني إذا لا يحل دم أمرين مسلم إلا بإحدى ثلاث أي بثلاث خصال أو خلال أول واحدة تهتف أز العصمة قال الثيب الزاني من هو الثيب الثيب هو البالغ العاقل المسلم الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح إبقى المسلم البالغ العاقل الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح إبقى نكح نكاحا صحيحا وحصل منه وطء هذا يسمى ثيب هذا ومن الثيب إبقى الثيب من هو؟ المسلم البالغ العاقل الذي حصل منه حصل منه جماع جامع ولكن في نكاح فإذا لم يجامع في نكاح صغير لا يسمى سيبا ولو أكثر من مرة لا يسمى يعني قد يكون النكاح زنا والعذب لله الله زنا فلا يحسب أنه سيب ولو فعل ذلك مرارا لن سيكون لثرة يعامل معاملة بدن في هذه عقوبة. فإذا يشترف السيب هذه الشروط للأربعة أن يكون مسلم وعاقل وبالغ وحصل منه وطء في نكاح صحيح وكذلك أيضا السيوبة تثبت لغير المسلم كما سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين فإذا كان واطئا في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل يسمى سيب جامع في بح صحيح ثيب سير ولو مرة ولو جامع مرة واحدة ثيب هذا هو الثيب طيب يقول لا يحل دم مريء مسلم إلا بيعت ثلاثة أولها الثيب الزاني إذا ما يحل دم المسلم الثيب إذا زنا ثيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الوصف بالثيوبة على الزنا لأن الثيوبة هي السبب في حل الدم وإلا لو لم يكن سيبا إذن لا يحل دم إذن سعفها يبلد ولكن لا يرجم حتى يموت واضح المسألة طيب نقول ما المراد بحل دم الزال الزيب المراد بذلك أنه يرجم بالحجارة المتوسطة حتى الموت يرجم بالحجارة متوسطة يعني لا هي بالحجارة الكبيرة فتقل عليه مباشرة ولا هي بالصغيرة التي تزيد كثيراً في ألمه إنما المقصد أنه يتألم ويتأذى بهذه الحجارة المتوسطة وخير الأمور الوسط. يبقى حل دم الزین الثيب أنه يرجم ب recuerجري حيث المتوسطة حتى الموت طب لماذا لا تقتلونه بمسدس أو بسيف؟ لماذا لا تفعلون ذلك؟ لأن الشرع أتى بذلك، أتى بالرجم كما سوفين طب قد يستشكل البعض يقول أليس من الإحسان أن هذا الزاني الخير يقتل مباشرة بسيف أو, أو برصاص وتنتهي المسألة حتى لا نهلمه ولا نعذبه؟ ما رأيكم في هذه الشره؟ نقول كما قلنا من قبل إن الإحسان والحسن وساتم عن أيضا هو في موافقة الشريعة الإحسان والحسن في الفعل هو موافق الشرع فإذا قال الشرع إرجم يبقى نابجم وهذا هو الأحسن والأفضل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هل هناك أحد أحسن حكما من الله؟ إبا إذن الله حكم لأن الزاني الثير يرجم فنحن نرجمه وهذا هو الحسن والأحسن والأفضل وهذا فيه المصلحة طبعا آية, آية الرجل للزاني المحصن هذه قد تسخت تلاوتها من القرآن ولكن لم ينسخ حكمها يعني ظل حكمها أباقيا ما الدليل على بقاء حكمها نقول أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وإجماع المسلمين على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة خمسة منهم نحن ذكرنا اثنين اليهوديين وماعج والغامدية ومين ومرأة الرجل الذي زنى بها العسيف لما قال وقد يا أونيس أو إلى هذا فإن اعترفت فرجمها فقضى عليها فاعترفت فرجمها والحديث في البخاري ومسلم إذن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رجم خلصا والصحابة رجم إذن هذا هو ال ال الأصل أنه يرجم الزاني المحصن فبو الزاني غير... الذي هو غير سيب البكر ماذا نفعل به؟ يجلد مائة جلدة هل يجمع له التغريب أم لا؟ ورد حديث بذلك وهو حديث عبادة رضي الله عنه أن صلى الله قال خذ الحسن صحيح مسلم خذ عني مناسيككم خذ عني مناسيككم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مائة والرجم. فأثبت الرجم وأثبت الجلد وأثبت مع البكر التغريب سنة وأثبت مع السيد الجلد أيضا فهل يجمع في العقوبة العقوبة الرجل يجمع مع الجلد كما في حديث عبادة نقول هذا قولان في مذهب الإمام أحمد القول الأول أنه لا يجمع أن لا يجمع بين الجلد والرجل لماذا؟ قال لأن يمسل رجم خمسة ولم يجمع إلى ذلك الجلب. فهو الذي قال حديث عبادة وفعل صلى الله عليه وسلم اختصر فيه على الرجل والفقاء يقولون لأنها عقوبتان بسبب واحد فكتفي بأغلظ العقوبتين يعني عقوبة لها سبب سببين هم أو عقوبة أو سبب له عقوبتان أي أحدهما أغلظ والأخرى أدنى فكنا اكتفي بالأغلظ عن الأدنى هذا القول الأول القول الثاني احتج بحديث عبادة وهي رواية عن إمام أحمد أيضا بأنه يجلد ويرجع وبعض أهل العلم قال أن ذلك يرجع للإمام هذا يرجع للإمام فإن رأى أنه لابد من تغليظ العقوبة في بعض الحالات فإنه يجلد ويرجع وإن رأى أن لا في العقوبة رجم واتفى بالرجم فقط وضحت وحديث هذه الآية المنسوخة ورد عند البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل قال إن الله تعالى أنزل آية الرجل فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقال عمر إني لا أخشى إن طالب الناس زمان أن يق أن يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله إلى أنزلها الله سبحانه وتعالى وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحسن إذا قامت البينة أو كان الحبر أو الاعتراف يبقى إذا عمر يقول قد يقول بالناس زمان ويمكر في هذا له هذا الأمر وهذا ما حدث ولا لا هذا ما حدث أنه طالب الناس هذا الزمان للأسف وأنكرت هذه العقوبة وأصلح من يطالب من يطالب بتنفيذ هذه العقوبة يتهم بأنه رجعي أو, أو كذا ونحن نقول يا إخوان هذا شر الله جل وعلا وهذا ما أتان به النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وليعبر الذين يخالفون عن أمره أصيبهم فتنة أو أصيبهم عذاب حزين. قال: فإنت ولا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فحكم الجاهلية يبغون. فمن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. أما الحديث الذي وردت فيه ورد فيه ذكر هذه الآية وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنا أرجومهما البذان كلام من الله. والله عز وجل حكيم فإن هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف وقد ضعفه شيخنا أبو سحاق شفاه الله وعفاه وبين أنه منكر ولا يصح له ضريق وأيضا هذا الحديث وهذه الآية المذكورة فيها ركاكة أسدوب لا ترقى إلى أسدوب كتاب الله جل وعلا وفيها نكارة من ناحية الأخرى وهي أنه قال الشيخ والشيخة فإذا زن الشاب الثيب ماذا نفعل به؟ فتكون هذه الآية قد خصصت شيئا والأحاديث وغيرها قد عممته فذل ذلك على هذه النكارة الذي في هذا الحديث إذن لا يحل دم أمريا مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني قال والنفس بالنفس ما المقصود النفس بالنفس بالنفس؟ المقصود بها قتل النفس عمدا عدوانا أن يقتل النفس عامدا معتريا يعني لا خطأ ولا بحظ لأن من الممكن أن يكون الاعتداء على النفس بالعمد والعدوان وبألة تقتل غالبا ولكن يكون ذلك بحق لأن يكون الأمير أو نائب الأمير أو السيد الذي يقتل بأبرهما في قضية أو يكون القتل بخطأ يعني ليس على سبيل العمق العدوان المقصود في هذا الحديث هو القتل العمق العدوان والدليل عليها أيضا قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وعند البخاري ومسلم رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين واهل العلم يشترطون في مساله النفس بالنفس او جمهور اهل العلم يشترطون المكافاه ويقولون ان بين القاتل والمقتول في الاسلام والحريه يبقى جمهور اهل العلم يشترطون في قتل النفس بالنفس المكافاه ما معنى المكافاه اي المكافاه بين القاتل والمقتول في الاسلام والحريه يعني القاتل والمقتول يكونان على درجة واحدة في الإسلام، وكذلك أيضاً على درجة واحدة في الحرية. فجمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، أنه لا يقتل كافر لمسلم، لا يقتل مسلم بكافر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لا يقتل مسلم بكافر، فلا يقتل المسلم بزميل. ولا بغيره من الكفار لا يقتل به لماذا لاتقاد شرط المكافأة بين المسلم وبين الزم أو الكافر ولا يقتل حر بعبد ولا يقتل حر بعبد قال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ولم يقصر فإذا نقول أن جمهور أهل العلم يشتركون المكافأة وهي المساواة في الإسلام وفي الحردية وأما أصحاب الرأي وهو قول أبي حنيفة أنه يقتل الحر الحر يقتل بالعب وأن المسلم يقتل بالذنين هذا يكون له وجهة إن كان القتل عمدا عدوانا من باب أنه يسعى بالفساد في الأرض فقد يقتله الإمام ولو حتى من باب التعذير. وهذا قد يزل ويقتل الأدنى بالأعلى كتابي بعبد المسلم لو شخص كتابي قتل عبد المسلم يقتل به ولا لا يقتل به لأن العبد المسلم أعلى رتبة منه لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه نعم ولا يقتل رقيق المسلم بفرٍ كافر. مع أن هذا عنده شرط وهو الحرية ولكنه كافر وهذا عنده الإسلام ولكنه عدت عيوما نغلب نغلب الإسلام لأنه كما قلت يعلو ولا يعلى عليه والرجل يقتل بالمرأة حرا كافرا لا يقتل بي. هي بها في قصصها هي بها في بلدية هي بها في والرجل يقتل بالمرأة يعني ما أقولش بها هذه امرأة وبيتها على النصف ببيت الرجل فإذا قتلها هي بها لا إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها ويقتص من الكبير للصغير لو لوش براج الكبير عنده خمسين سنة أتشبه ولد صغير فتلوا نقول له هذه نفس يحل دمه به وكذلك يقتص من الرجل اللي الطفل. لماذا لأن يسلم كما عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وحسن الألباني المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني واحد صغير واحد كبير تتكافأ دماؤهم فإن قتلوا يقتصوا منهم نأتي لمسألة يذكرها أيضا العلماء في هذه القضية وهي هل يختص من الأصل للفرع يعني لو أن والدا قتل ابنه هل يختص من هذا الوالد لابنه مرة واحدة كده لا طيب اختلف الفقهاء في ذلك يقولون هل يختص هذه المسألة مشهورة؟ هل يقتص من الوالد لولده الذي قتله نقول للعلماء فيها قولان أما القول الأول فإنه لا يقتص من الوالد لولده الذي قتله قالوا لماذا قالوا أولا لحديث لا يقتل الوالد بالولد والحديث صحى الشيط الألباني لا يقتل الوالد بالولد وقالوا أيضاً من باب التعليل قالوا لأنه سبب في إيجاد فلا يكون فرعه سببا في إعدام يعني الوالد أصل وكان سببا في إيجاد الولد فقالوا إذن لا يعود الفرع على الأصل بالإعدام إذن إصحاب القول الأول أنه لا يقتل استدل بحديث واستدل بتعليم الحديث لا يقتل الوالد بالولد والتعليل قالوا لأنه سبب في نجاده ولا يعود الفرع على الأصل في إعدامه أصحاب القول الثاني قالوا يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا إذا قتله عمدا ألو تبيه قالوا أولا لعموم الأدلة منها الحديث الذي معنا لا يحل دم أمرين مزك إلا بيختزلها ثلاث والله تعالى النفس بالنفس وال والحر بالحر فكلها احاديث وهي تتعمل يدخل فيها الوالد والايه والولد وقالوا الحديث الذي استدل به الفريق الأول حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح وقالوا أن التعليل الذي عللوا به يبقى هم نقضوا الحديث طب والتعليل ان كيف يكون الفرع سبب لإعدام أصله قالوا هذا تعليل عليل لأن السبب في إعدام الأصل ليس هو الفرع عندما هو فعل فعل الأصل وهو القتل الذي يحرم عليه يعني لماذا يقتل الوالد يقولون لأنه اعتدى على هذا الفعل الذي فعله فيقولون ما علدو به عليل ووجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل فهو الذي جنى على نفسه وقالوا أيضا هذا الذي فعله هذا الوالد من أشد قطيعة الرحم فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين وفي الحقيقة هذا القور رجع الشيخ بن عزيمين وأنا أميل إليه أيضاً لي لقطع هذا الباب وسدّه، إني مع فساد الزمان يأتي الوالد قتلنا بلا سبب ولا يدري فيما قتل. نقول أنت براء لا شيء عليك، وهذا في حقة الأمر يناقض الأبوة، يعني الأبوة مليئة بالرحمة والشفقة، فإذا أقدم الوالد على فعل ما لا رحمة فيه ولا شفقة، فكأن المنوط بالأبوة أعظم. فإذن لا لاصلة كما قال الشيخنا قطيعة لي من أشد قطيعة الرحمان. قال والtaireك لدينه أو التارك لدينه المفارق الجماعة على الفضليه. الوالد سيخرج منها لأنه القاتل لا يخلو في النيراس. اللقات لا يعرف فتوزع على البقيه بدون الوعد وخلال بعد البيعه انا اشرح لك ان شاء الله قال تارك لدينه المفارق للجماعه كلمه لدينه اي دين الاسلام يبقى هذا هو الثالث التي يحل بها دم المسلم وهو التارق لدينه أي المفارق لدين الإسلام عياذا بالله جل وعلا فاللم في قوله لدينه للعهد أي الدين المعهود وهو دين الإسلام وهذا الحديث زلالة على هذا الحكم وأيضا من الأدلة صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ومن هذه من الفاظ العموم أي كل من بدل دينه استحق أن يقتل فنقول المفارق للجماعة تارك لدينه او تارك لدينه المفارق للجماعة ما معنى المفارق للجماعه فسرت على معنيين المعنى الأول أنه مفارق لجماعة المسلمين والجماعة هم الملتمعون على دين فكأنه فارق الدين فكأن المعنى كرجر مرة أخرى أنه لما ترك دينه فارق جماعة المسلمين يبقى يكون تفسير للتارك لدينه فهو صفة مؤكدة لأن المرض بالجماعة جماعة, جماعة المسلمين وفراقوم يكون بالردة عن الدين كأنها صفة تؤكد صفة التي قبلها وفسر أيضا المفارق للجماعة لأنه الخارج على جماعة المسلمين بالسيد لقول نير السلام كما عند مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان يبقى إذا فسر المفارق الجماعة بالردة أيضا وهو يكون تأكيدا للمعنى الأول ال تارك دينه وايضا في السرط السرط يعني في السرط بمفارقه اجتماع على إمام واحد نعم يبقى من فارق دينه فقد استحق القتل وابيح دمه وضاعت عصمة دمه وهذا الحكم كما قلت دل عليه هذا الحديث ودل عليه حديث اي الصريح من بدل دينه فقتلوه وكذلك أيضا أجمع أهل العلم على ذلك أن من ارتد عن الإسلام ويصر على كفره بعد استتابته أنه يقتل. طيب هل قول الله يسأل من بدل دينه فاقولوه يدخل فيه النساء أم لا يدخل لما ما يدخل نقول يدخل على الصحيح من كلام جمهور أهل العلم أن من هنا للعموم من هنا للعموم فمن بدل دينه فاقتلوا يدخل فيها النساء أيضا ما الدليل الدليل العموم طيب بعض أهل العلم كالأحناف قالوا إن المرأة المبدلة لا تقتل لعموم الناهي عن قتل النساء فإن الله سلم نهى عن قتل النساء وقال ما كانت هذه لتقاتل قال العلماء في الرد على الأنفية يقولون أولا أن من بدل دينه فاقولوا هذا عموم محفوظ محفوظ يعني يعني كما هو لم يخرق بخارقة واحدة لم يستثنى منه شيء فيظل على عموم أما الناهي عن قتل النساء فهو عموم أيضا ولكنه عموم ولكنه غير محفوظ لماذا غير محفوظ؟ لأن يسلم أجاز قتل المرأة إذا قتلت صحيح ولا لا؟ والمرأة إذا قتلت امرأة أخرى هل تقتل بها أو قتلت رجلا؟ تقتل بها ولا لا؟ تقتل فإذن النهي عن قتل النساء استثني منه حالات فهو عموم غير محفوظ وأما عموم من بدل دينه فاقتل عموم محفوظ فيكون صحيح من كلام أهل العلم هو كلام الجمهور أن النساء يدخلن أيضا في قول من بدل دينه فاقتلوه وأيضا رقى الجمهور بقولهم أن حديث من بدل دينه فاقتلوه حديث عام أما الناهي عن قتل النساء فورد في شيء مخصوص وهو الناهي عنهن حال الجهاد حينما يجاهد المسلمين الكفار فإنهم لا يقتلون النساء لماذا لأنها على النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما كانت هذه لتقاتل في حالات مخصوصة وإلا لو قاتلت جاز قتلها لو كان لها شيء في المعركة ويعني تقاتل فإن له جزوز قتلها حالاً بذلك إذا من بدّل دينه في الخلوة يدخل فيها أيضاً النساء على الصحيح وكلام أهل العلم يقول شغل ثمين والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابت وإلا, ف... وإلا فلا لعموم قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فابتلوه ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة قلنا أن هذه المسألة فيها إجماع لأهل العلم السؤال هنا من الذي يقوم بهذه الأحكام يعني الآن نقول أن المسلم يحل دمه بهذه الخصان السؤال من الذي يستبيح دمه نقول الحاكم أو نائب الحاكم من الذي يقوم بهذه المسائل يعني يرجم يرجم الزان المحصن السيد ويقتل النفس بالنفس أو أنه يقتل المرتد من الذي يقوم بذلك نقول الحاكم أو نائب الحاكم ولا تترك هذه الأمور لعموم الناس وإلا صارت الدنيا فوضى صحيح إن واحد يأتي يقول فلان كافر وأستبيح دمه. يقول هذا مرتد فيستبيح دمه هذه فوضى أو يقول أن فلان يعني قتل فلانا فيقتل هو ويقول أنا يعني استبيح دمه أو عصنته وقد أدرت نقول هذا لا يكون إلا للإمامي أو نائب الإمام وليس للأحد وهذا في الأولى والثالثة اللي هي مسألة تستهيب الزن في مسألة الرجل وكذلك أيضا في في التالك لديني المفارق الجماع بخلاف الثانية فيجوز لولي الدم التسلط على هذه المسألة يعني ليس للحاكم أن يقوم بالخصص مباشرة من الذي قتل النفس بالنفس عامدا عدوانا يعني مثاله رجل قتل رجل عامدا عدوانا امسكوا به يأتي الى القاضي او الى الحاكم ماذا يفعل الحاكم يأتي باولياء المقتول يقول لهم انتم مخيرون بين امور الامر الاول ان نقتص منه واما ان تقبلوا الدية واما ان تعفوا عنه مجانا لذا في مسألة القتل العمد العدوان ما الذي يحدث ما الذي يجعل الحاكم أنه يأتي بأولياء المقتول يصلطهم على القاتل يصلطهم يعني يخيرهم بين ثلاثة أمور يقولون له يقول لهم القاضي أنتم بالخيار يا جماعة هذا الرجل يستحق القول والقصاص وأنتم بالخيار إما أن ننفذ عليه القصاص والقول وإما أن تقبلوا الدية وإما أن تعفوا عنه مجانا هذا الخيار الشرعي أرفع للحرج وأولى أم يفعل الأن في المحاكم صحيح هذا يؤدي إلى تلاحم المجتمع لأن الذي ثبت عليه جريمة القتل الآن مع الأدلة ومع الكلام الذي يحدث قد لا يهكم عليه إلا مثلا ما أهل الصالب أعلى عقوق المؤبت صحيح وبعد مرور فترة يخرج عفوا عمنا يقول عفوا عن المساجين فيخرج هو أيضا من الدنيا فيراه الأولي الدم ماذا يفعل به يشتري على قتله فيرد الآخرون وتصير هذه المسألة المعروفة بالطار أو بغيره إنما لو أن الحاكم أتى بأولياء المقتول وصلّى معه قال أنتم بالخير فعلوا ما تشاءون إما أن أقتلهم لكم وإما أن تقبلوا الدية وإما أن تعفوا هذا يعني يطفئ نار ما يجدونه ولا لا يطفئ النار ويصير مجتمع حتى لو عفوا عنه طلع فونا عن لوجه الله جل وعلا ويكون صدق عن هذا الذي قتل إلا حصل رج وسلام الصدر راحة نفسية اجتماع للمجتمع أما ما يحدث الآن يجعل المشاعر تزيد التهاب ولذلك والله لن ينصلح المجتمع إلا بالرجوع لأمر الله وعمل رسول صلى الله عليه وسلم إذن ال الذي يقيم هذه الأمور من الحاك يعني مثلا لو فرضا أتنا داخل الآن وقال يا فضيل الشيخ أنا زنيت وأنا سيب محصر وأريد منك أن تقيم علي عقوبة الرجل هل نخرج كده يلا يا جماعة نقيم شرع الله وذكره نحفر لحفرة وبعدين نضعه وبعدين يلا يا جماعة احذفه ينفع لا لا يصح إنما الذي يصح أن الحاكم هو الذي يقوم بهذا توجيه لي جلدني أنا جلده لا أجلده هذه عقوبات يقوم بها الإمام أو نائب الإمام كما النبي صلى الله عليه وسلم ونيسا قال أخذوا إلى في هذا فإن اعترفت فارجمها هناك مسألة أخرى يستطيع الشخص أن يفعل هذه العقوبة دون الرجوع إلى الإمام أو نايم وهي مسألة الجلد من السيد للعبد يعني لو أن رجل عنده عبد أو أمى وزنت، ماذا يفعل نقول أنه يصح أن يجلدها هو لأن العبد والأمى كم سيجلد كمسين جلد على النصف من جلد خمسين جلد هو جلد والشرع أعطاه ذلك هذه المسألة المستثنى أيضا في هذه القضية أما باقي المسائل فلا يقيمها إلا الإمام أو نائب الإمام يا رجل ارتدد بقول أو بفعله الآن هل يقوم أحد الأفراد فيقتله ويقول هذا مرتد كافر ليس له ذلك هذا ارتئات هذا ارتئات على الحاكم سؤال نختم به نيلصلي الله عليه وصحبه قال لا يحل دم بريء مسلم إلا بإحدى ثلاث هل هذه الثلاث فقط التي يحل بها دم بريء الدم ال المسلم فقط أم هناك غيرها نقول أن بعض أهل العلم قالوا أن الاستثناء هنا إلا استثناء إضافي لا يفيد الحص في هذه الثلاث فقط فقد وارد القتل والقتال في أصناف أخرى الساحر ومن نكح محارمه وفي اللواط وفي من أتى بهيما وفي تارك الصلاة دي كلها حالات برضه ورا فيها الايه القطع فقالوا على هذا الاستثناء هنا استثناء اضافي ليس على سبيل الحقيقه والحصر وقال اخرون ان الاستثناء هنا حقيقي قالوا ليه قالوا لان الرسول لما ضرب بهذه ثلاثه المثل والمرجع فيها إلى أصول كبيرة يعني مثلا الأسيب الزامن لماذا أقمتم الشرعات لماذا أقمتم الحد علي نقول أن في هذا عصمة الأعراض صحيح فحفظ العرض من الضروريات أو الكليات الخمسة الكبيرة في الشريعة يقوم بإقامتنا الحد هذا حفظ لماذا للأعراض؟ تخيل لو أنه رجم واحد أو جلد ورأه الناس هل يقدمون على هذا الفعل؟ هل؟ وزيك أنا بقول لك نفس اللمفيلة حياتي التشريعية يعني حوالي عشر سنوات رجم كم؟ خمسة والخمسة بيه؟ لاعترفهم صح ولا لا؟ اليهوديين اعترفوا ماعد المرأة التي أرسل لها ونيس قال اعترفت فرجومها كلها اعترفت، صحيح ولا لا طيب وقالوا أيضا في النفس بالنفس في حفظ النفس والدم وهذا حفظ للنوع الجشري وهذا أمر أيضا من المقاصد الكلية التي تسعى لها شريعة طب والتالي في دين مفرق الجماعة حفظ الدين فإذاً هي تعود إلى كليات يدخل تحتها كل الجزئيات ال ال التي ذات كما ذكرنا تاريخ الصلاة لماذا يقاتل وقتل لحفظ الديانة أتى بهم لاط نكح محارمه هذا الحفظ أيضاً الأعراض وغيرها فكلها ترجع إلى هذه المسألة ها ها هل يجوز أن يقيم الحاكم لو كان ظالمًا فيجب عليه طب هل إذا كان الحاكم ظالما وطلب منك أن تعينه على إقامة الواجب الشرعي تقيم معه الواجب ولا لا تقيم معه يعني لو أن الحاكم ظالما ودعانا للجهاد معه نجاهد ولا لا هل نقول حاكم ظالم ولا يجوز أن نكون مع الظلم لا نفعل معه الأمر الشرعي الواجب ونساعده ونعاونه فيما يرضي الله جل وعلا ولو سألوني شيئا يعظمون به سعير الله لأجدتهم إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله إذا يكن سبحانك ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر